إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتفاوى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضرة فخلقنا المضرة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 وأعنب لكم فيها ثواكه كثيرة ومنها تأكلون وشدرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للأكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا غَافَرَ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة مما سمعنا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجلٌ بِ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 فاسلك فيها من كل زوجين إثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلمون إنهم مخرقون فإذا استويت أنت وَمَعَكَ عَنَ الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 ثم أنشأ من بعدهم قرنا آخر فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا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 ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أئنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 ما قليل إلا يصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم غثاء، فجعلناهم غثاءا سبعدا للقوم الظالمين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.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 بعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه وارون بآياتنا, بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون أجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى رضوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه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 ففيهم بالعذاب اذاهم يجأرون لا تجأر اليوم لا تجأر اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم عليها أعقابكم تنكصون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 معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 117. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 118. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون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 ذعذاب شديد ذعذاب شديد إذا هم فيه مبليسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وهو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون 119. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 110. بل قالوا مثل ما قال الأولون 111. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 أنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسبحون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذغ كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عن ما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشكون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعبهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين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 وَوَرَاءِهِمْ بَرْزَقٌ إلَى يَوْمٍ يُبَعْثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَلَا يَتَسَاءلُونَ ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم, خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم المفلحون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 نعدنا فإن ظالمون قال أقسون فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العاديين قال إلَّا بَثْتُمْ إلَّا قَلِيلًا لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 إنه لا يفلع الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين